Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, Hamib. Ve Kitabı Mubin. İnna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 رب السماوات والأرض وَمَا بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فاغتقب يوم تات السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نندوا إلي عباد الله إني لكم رسول نمين وَأَلَّا لَا تَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجِمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَيَفْتَتِنَنَّكُمُ feda رَبَّهُ anha ola i qomun mujrimon fesri bıgadı leylenin kum muttavgon ve teruk il bahra يقول كم تركو من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا خرين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 انّه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من آيات ما فيه بلاء مبين إنها إن هي إلا موتتنا لولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين خير خيرنام قوم تبع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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم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 يدعون فيها بكل فاكهة نامنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم